قال رحمه الله قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسالعون في الكفر. إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم وهذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تذهب نفسه عليهم حسرات ولا يداخله الحزن على كفر الكافرين وتمرد المتمردين ونفاق المنافقين فإن هؤلاء لا يضر الله شيئا حتى تحزن عليهم فهذا النهي معلل بقوله لا يضر الله شيئا فإذا كانوا لا يضر الله شيئا ولا ينقصون في ملكه شيئا سبحانه وتعالى فلا يحزن عليهم ولا يبال بهم وهذا يدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق أجمعين وأنه كان حريصا عليه الصلاة والسلام أن يهدى الناس ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء فهذا الأمر هداية التوفيق فهذا شيء تفرد به الرب سبحانه وتعالى ولم يجعله لأحد من خلقه فلا تذهب نفس يا رسول الله على هؤلاء الكافرين المعاندين المسارعين في الكفر المبادرين إلى مخالفة الله سبحانه وتعالى المعاندين لا تحزن عليهم ولا تبالي بهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على هداية الناس فلذلك كان ربما يحزن ويحصل له شيء في قلبه عليه الصلاة والسلام مما يرى من تمرد هؤلاء وعناد هؤلاء وكفر هؤلاء وهو يدعوهم الخير ويا قوم ما لي إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكبر بالله وأشرك به ما ليسني به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار كما قال ذلك المؤمن فهذا شك أنه يحصل به حزن شديد شخص يدعو إلى الجنة وإلى الهداية وإلى طريق الله وهو ليبعو إلى النار اسحبوا إلى النار تعال هنم إلينا فهذا يحصل منه حزن وهذه الآية لها نظائر في الكتاب في حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكافرين والمعاندين أو على الخلق أجمعين وأن يتمنى لهم الخير فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هو حريص عليهم عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي للداعي إلى الله لكن لا يكون حزنا ربما يعني يمرضه وربما يثلفه يحزن من هذه الجهة ويره على كفر والعياذ بالله وأنهم حصب جهنم هذا من هذه الجهة يحزن عليه ويشفق عليه أن مآله ما إلى النار والعياذ بالله أما حزن رقة وحزن العياذ بالله يحصل بسببه مداخل لهم وملاين معهم هذا لا يجوز وإنما حزن من هذه الجهة أنهم حصد جهنم وأنما آلهم إلى النار والعياذ بالله والخير موجود والخير ظاهر وهكذا أيضا دين الله سبحانه وتعالى بين أيديهم وهم شاردون وهم متفلتون وهم بعيدون عن هذا الخير هذا يحصل عند الدعاء حزن من هذه الحيثية ومن هذه الجهة ولا سيمة إذا كان من الأقالب يحزن عليه جدا يحزن عليه من هذه الجهة والله المستعان أما حزن يذهب بالنفس فلا تذهب نفسك عليهم فلا فلعلك باقع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فهذا الله نهى نبيه عنه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يحزن عليهم هذا الحزن وإلا قال بعض العلم الحزن على كفر الكافر طاعة الحزن على كفر الكافر طاعة من هذه الحيثية التي سمعته كما ذكر ذلك القشيري أنهم يعادون الله سبحانه وتعالى ويكفرون بالله جل وعلا ويؤذون الله بكفرهم يؤذون الله بكفرهم وهكذا الحزن على أهل الإسلام من باب أولى السن بين أيديهم وهم يتفلتون عنها ويبتعدون منها ولا يأخذون بها وهي بين أيديهم أهل الإسلام السنة ظاهرة قد دونت وبينت ومع ذلك كثير منهم ويميل كثير منهم إلى البدع وإلى مخالفة السنة هذا يحزن عليه يحزن عليه من الحيثية التي أشرنا إليها فالله نهى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن الحزن على الكافرين والمعاندين وعلل ذلك بقوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالله لا يتضرر بكفر الكافرين شيئا سبحانه وتعالى وأما الأذى فلا تلازم بينه وبين الضرر فقد يحصل أذى الله سبحانه وتعالى من كفر الكافرين إن الذين يؤذون الله ورسوله يؤذيني ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر يؤذيني ابن آدم فالأذى يحصل ولا يلزم من الأذى الضرر ويلزم من الضرر الأذى يلزم من الضرر الأذى ولا يلزم من الأذى الضرر فإن الله يؤذى بكفر هؤلاء ويؤذون الله بكفرهم وبفسقهم ومعاصيهم في أرضه جلو علىكما في الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله وهكذا في الحديث المشهور يؤذين يؤذ أو يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم يصب الدهر هذا هو الأذى يصب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار فهذا أذى لله سبحانه وتعالى وأما ضرر فلا كله إنهم لن يضروا الله شيئا وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم قليل ال الضرر وكثير الضرر لا يحصل لله سبحانه وتعالى لن يضر الله شيء لا قليل ولا كثير يتضرر الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي أشرنا إليه إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني فلا ينقص ملك الله سبحانه وتعالى بضرر هؤلاء أو لا ينقص ملك الله سبحانه وتعالى بكفرهم ولا يزيد بطاعة العباد ولا نقص ولا زيادة بصنيع العباد خيرا أو شرا فهذه آية عظيمة ولا يحزنك الذين يسارعون في القفر ولا تذهب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على أثارهم أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى يكفر من يكفر ويبتدع من يبتدع وينحرف من ينحرف لا تباني بهم ما دمت على الحق وما دمت سالكا للطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى عباده بأدلته فلا تذهب نفسك على هؤلاء حسرات تكلموا أو لم يتكلموا نفروا وحذروا أو أثنوا لا تبال بهم فاجعل الأمرهم سواء عندك أهل الأهواء انظر إلى هذا التعبير ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولم يقل سبحانه يسارعون إلى الكفر وإنما قال يسالعون في الكفر وهذا له نكته أي أنهم مستقرون فيه كأنه ظرف لهم كأنه ظرف لهم هذا الكفر العياذ بالله يسالعون في الكفر أي هم مستقرون فيه دائمون عليه معالدون والعياذ بالله مبادرون إليه فأتى الله سبحانه وتعالى بفيه التي تدل على عنادهم وتدل على استقرارهم في الكفر بالله جل وعلاه ولم يقول سالعون إلى الكفر وإنما قال سالعون فيه فهم مستقرون فيه والعياذ بالله وهم كذلك أيضا مديمون لمنابسته مديمون لمنابسة الكفر بالله جل وعلا وهذا له نظير في الخير له نظير في الخير اما هل هذا الشر فالله سبحانه وتعالى يقول سالعون في الخيرات يسارعون في الخيرات هؤلاء مستقرون في الخير وولعهم مستقرون في الشر ففرق بين هذا وهذا ولم يقول سارعون إلى الخيرات إشارة إلى ما تقدم أنهم مستقرون في الخير مديمون على الخير وأما سارعون إلى الخير فهذا ما يفيده الذي أفاده سارعون في الخير أو سارعون في الخيرات ما يفيده فالقرآن بلاغ فيه عظيمة فيه بلاغة فهو الدرsch في البلاغة لا نظير له وإلا معروف أنه يجوز تعد بالنسبة لسارع وسارع أنه يتعدى بإله سارع إلى كذا وسارع في كذا يتعدى بإله ويتعدى فيه لكن أتب بفي هنا إشارة هذا إلى استقرارهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى وهكذا ليلة ديمومة في ملابسة هذا الشر وهم ملابسون لهذا البلاء ومستقرون في هذا الشر وهكذا الخيرون مستقرون في الخير سارعون في الخيرات مستقرون في الخيرات ملابسون لهذا الأمر فهذا تعبير عظيم وبلاغ عظيمة إنهم لن يضروا الله شيئا وشيئا منصوب على أنه مصدر على أنه مفعول مطلق لن يضروا الله شيئا فهو مفعول مطلق وهو كما سمعت أنك النفيت في العموم يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة أي لا يجعل لهم نصيبا حظا بمعنى نصيب وأتى بالفعل المضارع يريد الله للاستمرار استمرار إرادة الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المعاندين وهؤلاء المشاقين وهؤلاء المخالفين لك يا محمد الذين استقروا في الكفر يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إذا هذا كله العناد عائد على ذويه وعائد على أهله ولا يعود على دين الله بشيء ولا يعود على الله ولا على دينه ولا على رسوله ولا على الصالحين بشيء وإنما الضرر يحصل عليهم أما دين الله ما يتضرر وأما رسول الله ما يتضرر بهذا الذي يحصل منهم وهكذا الصالحون لا يتضررون بهذا الذي يحصل بل الضرر ما يسلكونه وما يغترفون عليهم وذكر ضررين سبحانه وتعالى من شراء عنادهم وكفرهم الأمر الأول يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ثم استغرارهم في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة وهكذا استقرار ومآل سيء والعياذ بالله ولهم عذاب عظيم فلا نصيب لهم من الآخرة لا قليل ولا كثير واستقرار في العذاب أبد سرمدي لا يخرجون منها لا يغضى عليهم فيموتوا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فهذا الضرر أو هذا العناد وهذا الكفر والعياذ بالله ضرر على أهله ولا يعود على دين الله سبحانه وتعالى بشيء فالله بين لنبيه محمد حتى لا يحزن عليهم أنهم يا محمد لا تحزن عليهم ليش؟ لأنهم ما منهم ضرر عليك وما منهم ضرر على دين الله جل وعلا إذا ليش تحزن عليهم؟ اتركهم تركهم هؤلاء يريد الله وعبر بالمضارع ولم يقول أراد الله يريد الله يدل على الاستمرار أن الله يريد بهم شرا وهذا الشيء مستمر في إرادة الرب جل وعلا إلى أن يموتوا ما لهم حفظ الآخرة ولهم في المآل على عظيم آية مختصرة المبنى عظيمة المعنى قال رحمه الله قوله عز وجل ولا يحزنك قرأ نافع يحزنك بضم اليا وكسر الزاي يحزنك قراءة سبعية وهكذا ولا يحزنك قراءة سبعية فكلت القراءتين سبعية قال سبعيتان يا نور أو سبعية كلت القراءتين سبعية أو سبعيتان سبعيتان طيب عبد الرحمن يقول سبعيتان لأن كل لفظه كما ترى وعند من عندك وجهان نعم كلتا القراءتين سبعيتان وسبعية فكلا مفرد اللفظ وهكذا أيضا معنى يعني قصدي معنى متثنية من حيث اللفظ هو مفرد ومعناه مثنى فيجوز مراعات اللفظ ويجوز مراعات المعنى كلتا القراءتين سبعية وكلتا القراءتين سبعيتان وما هو الأصح ما هو الأصح مراعات المعنى أو مراعات اللفظ مراعات اللفظ آتت أقولها كلتا الجنتين آتت ولم يقول أتتا. آتت آتت هذا هو الأفصح مراعاة اللفظ لفظ كلا وكلتا فهو مفرد ومعناه مثنى ويجوز هذا وهذا لكن الأفصح الذي جاء به القرآن مراعاة اللفظ آتت أكلها قال قوله عز وجل ولا يحزنك غرى نافع يحزنك بضم الياه وكسر الزاي وكذلك جميع القرآن وكذلك جميع القرآن في جميع المواضع إلا قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر ضده أبو جعفر أي ضد نافع في القراءة فنافع جميع المواضع يحزن يحزنك بالكسر إلا هذه ولا يحزنهم لا يحزنهم بالضم, بالضم الزاي ضده أبو جعفر خالف تماما قال ضده أبو جعفر ما يعرف ضده؟ ضده وهكذا دائما تأتي في الغالب أنور ضده وهي ضده حال نعم قيل مضاد نعم مضادا له حال مؤولة مضادا له كان بعض الطلاب أصحاب المدارس سألون عن ضده وهذه ضدها مرت معهم في بعض الأمثلة النحوية ايش المتال الحق في المدرسة قامت الحرب دو... آه؟ آه قام الناس ضد الاستعمار نعم احسنته فما يعرب قالوا ضده فضده حال مضاد دين الاستعمار قام الناس مضاد دين الاستعمار حال مؤولة أحسن وأظن هذا يعراب صحاب مجمع اللغوي لأنهم يعتنون بحق من دارسة يذكرون شيء أو يعتنون بمشتهرة ومن ينظر لنا كلام تقي الدين يا أخوان كأنه أنكر على صحاب المجمع شيء ذكر هذه اللفظة ضده بها. قال ضده أبو جعفر وهما لغتان حزن يحزنوا وأحزن يحزن فهي من الثلاثي أو من الرباعي فإن كان من الثلاثي حزن يحزنوا بضم الزاي وإن كان من أحزن الرباعي فهو يحزن بضم الأول وكسر الزاي. لأنه من الرباعي كما تعلمون من القاعدة في المضارع إذا كان ماضيه ثلاثيا أو رباعية فيفتح الأول ضرب يضرب ويضم الأول إذا كان رباعي أكرم يكرم أكرم يكرم ويكسر ما قبل الأخير في غير مغير صيرة قال وهما لغتان حزن يحزن وأحزن يحزن إلا أن اللغة الغانبة حزن يحزن هذه النغ الغالبة إذن قرأت نافع قرأ سبعين صحيحة وفصيحة قال قوله تعالى الذين يسارعون في الكفر لماذا لم يقلوا يسارعون للكفر مع أن سارع يتعدى بإله أيضا نعم دلالة على استقرارهم في الكفر وهكذا أيضا الديمومة لملابستهم له الديمومة لملابستهم الكفر فأتب فيه ولم يأتي بإله نظيرها ها أولئك الذين يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات إشار إلى ما أشرنا إليه قال قول تعالى الذين يسارعون في الكفر قال الضحاك هم كفار قريش وقال غيرهم المنافقون وكلهم سارعون في الكفر سوى, كان منافقون منافقين أو كفار قريش سوى كانوا منافقين أو كفار قريش قال الضحاك هم كفار قريش وقال غيرهم المنافقون يسالعون في الكفر بمظاهرة, الكفر بمظاهرة الكفار أي معاونة المظاهرة هي المعاونة قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا هذا تعليل النهي جملة تعليلية إنهم لن يضروا الله شيئا وهي مستأنفة لا محل لهم العراب لماذا لا تحزن نفسك يا محمد؟ لأنهم لا يضر الله, الله شيئا ففيها شيء من التعليل تعليلية وأيضا مستأنفة قال إنهم لن يضروا الله شيئا بمسارعة في الكفر يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة إذن الضرع عائد عليهم إنهم لا يضر الله شيئا ومنهم من قال مقصد لا يضر الله شيء اي دين الله لا يضر الله ومنهم من قال لا يضر الله شيء اي اوني الله لا يضر الله على تقدير محنوه مخلوق على تقدير مخلوق والذي يضع على ظهرنا إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني هذا من منفي عن الله سبحانه وتعالى أن يلحق ربنا سبحانه وتعالى وان يلحق ربنا جل وعلا ضرر من جهه العباد هذا من في أبدي لا يمكن البتته فيكون على ظاهره وما يحتاج إلى تأويل وتقدير مضاف من يضر الله أي أولياء الله من يضر الله دين الله شيء كله صحيح شك، كله صحيح لن يضر الله لازم ذلك أنه لا يضر دينه سبحانه لكن يبقى اللفل على ظاهره فهذا من في عن الله سبحانه وتعالى الضرر بمسارعة بمسارعة في الكفر يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة نصيبا في ثواب الآخرة نصيبا في ثواب الآخرة وقيل نصيبا في الجنة كلاهما قريب كلاهما قريب نصيبا في ثواب الآخرة نصيبا في الجنة قال نصيبا في ثواب الآخرة فلذلك خذ لهم حتى سارعوا في الكفر وإذا خذلك الله ما في حد يعينك فذنه ولا تجد توفيقا في شيء تريد تأتيه ما توفق له لأن الله خذله وصلى الله نعانه ونعوذ به من الخذينة قال فلذلك خذلهم حتى سارعوا في الكفر ولهم عذاب عظيم وهذا مآل أيضا سيء لهم بسبب كفرهم لهم عذاب عظيم فلا نصيب في الجنة وهكذا أيضا في النار عذاب عظيم هذا نكتفي به إن شاء الله الذي ذكره فيه خير كثير عندما نسأله لماذا جاءت قراءة نافع يحزنك ولا يحزنك وقراءة الجمهور ولا يحزنك آه قراءة نافع بكسر الزاي وضم الياء ولا يحزنك وقراءة الجمهور ولا يحزنك بفتح الأول وكسر ما قبل الآخر نعم قراءة الجمهور بناء على أنه من حزنا وقراءة نافع أن المضارع هنا من أحزنا وهو يحزن أحسن قال هل يثبت لله اسم الدهر لحديث يؤذيني, يؤذيني أو يؤذيني ما كلمة يؤذيني ابن آدم لا ما يثبت لله اسم الدهر من هذا الحديث يؤذيني وإنما يفسره ما بعده يقلب الليل والنهار فالله سبحانه وتعالى يقلب هذا الدهر وليس الدهر هو الله سبحانه وتعالى خلاف ابن حزم فإنه يثبت هذا اسما لله جل وعلا ورد عليها أهل علم فالحديث يفسر بعضه بعضا آخرا يفسر أولا يؤذين ابن آدم من أي يسب, يسب الدهر الأول يفسر يسب الدهر وأنا الدهر فإذا الأذية من هذه الجهة أنه يسب الدهر وأنا الدهر ثم قال أقلب الليل والنهار فالدهر هو الليل والنهار، هو الليل والنهار إذًا ما هو اسم من اسماء إلا الليل والنهار وإنما الله سبحانه وتعالى نهبن آدم عن سب الدهر لأن الدهر لا دخل له في شيء لا دخل له في شيء لا يقدم الزمن ولا يؤخر وإنما هذا شأن الدهرية الذين يجعلون للدهر شأنا وأنه هو الذي وإنما الناس يموتوا ويحيوا بالدهر فقط إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هذا هو الدهر ليس له شأن في الإهلاك ولا في الإحياء ولا في المصائب ولا في الخير ليس له شأن إنما الله سبحانه وتعالى يقلب ليله ونهاره فإذا ما بعد الحديث أو ما قبل الدهر وما بعد الدهر يبين المقصود أنه ليس باسم الله جل وعلا وإنما هو الزمن فأذية الإنسان لله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار أنه اسم الدهر إيش من زمن هذا عوف؟ إيش من زمن خبيث؟ ما يصلح هذا؟ هذا لا يصلح. هذا سب الدهر. والله نهى عن سب الدهر. أما يخبر عن واقع شيء حصل في الزمن هذا يوم عصيب؟ هذا لا بأس يخبر عن واقع حصل في شيء في الزمن هذا. هذا وهو من سب الدهر. وإنما هو إخبار عن واقع. والمقصود بقول يؤذيني ابن آدم جنس ابن آدم وليس ابن آدم وإنما الجنس فليس كل واحد فرد من بني آدم يفعل هذا الشيء إن الإنسان خلقه نوع جنس الإنسان وليس أفراد الإنسان كل فرد منهم على هذا الشيء يريد الإنسان يفجر أمامه هذا الكافر كافر عيادوا بالله فالمقصود الجنس وليس الأفراد والاستقراط قال ما الكتاب فرج بعد الشدة يجمع فيه التنوخي يجمع فيه جمعا ربما لا يتحرى الصحيح من ذلك وهذه طريقة في التأنيف أن يجمع الشخص ما في الباب ولا ينكر عليه يجمع ما في الباب في الفرج بعد الشدة وهو كتاب جميل إذا جمع كل ما في الباب أو حاول أن يجمع كل ما في الباب فهذه طريقة في التعريف؟ وهناك صحيح المسند في الفرق للشذلة، بس أن يقال هذا مثلا يستفيد من من جمع في الباب، ثم ينقحه وإلا هذه طريقة جميلة أن الشخص يجمع في الباب ما ذكر، فيفيد لا شك أنه يفيد غيره بمثل هذا الجمع العظيم، ولا يقال مثلا فلان هذا ما يتحر، ربما بعضهم يتحرى لكن إذا نجمع ما في الباب كن دارقطني بالسنة. وهو إمام ويعرف الصحيح من الضعيف، السقيم صحيح أيضا كالعليل، لكن مع ذلك في السنة يجمع ما في الباب. إذن معناه أنه ما له خبرة بعلم الحديث، كيف ما له خبرة إمام، إمام العلل في زمنه. إلهنا سبحانه وحده لا إله إلا